موقع رياض القرآن يقدم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. أَمْوَاتٌ تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُغْلَمُونَ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضربا في الأرض يحسبهم الجاهلون أغنياء، يحسبهم الجاهلون أغنياء. تعرفون رؤساءهم لا يسنون الناس انحافا لا يسنون الناس انحافا وما تنفقوا من خير فان الله فإنه الله به عليم الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار بالليل والنهار سررا علانيا فلهم اجر من ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين الربى لا يقومون إلا, إلا كما يقوم الذي يتخبضه الشيطان من المس ذلك بأنكم قالوا إنما البيع مثل الربى وأحل الله البيع وحرم الربى فمن جاء موعظة من ربي فتغافله ما سلف فله ما سلف أمره إلى الله ومن عاد فأولائك أصحاب النار لهم فيها خالدون يمحق الله الرباك ويُرب الصدقات اللهم لا يحب كل كفار النّهيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجور من ربي لهم أجور من ربي ولا خوف عليهم ولا, خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما تبقى من الربا وذروا ما تبقى من الربا اياكتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله إن لم تفعلوا فعذبنا بحرب من الله ورسوله ويهتبتون فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون لا تظلمون ولا تظلمون